見せたくない ا ا ح ي د ر ش ي ما لابساش لكالصو كجميع اباحي ادرشي لاشي ادرشي فالصو الاحترام ويكون في جيبك ماصوحي تقود انتقام و تخليه ادانك يلحسو ا ر و الشورات جمان رخيصه ك ا م ر ا د مبقتش فليمشور بقات ش ك و ل ي قاد شكولي صاره بالليل مستر دموعو غالمخاد ليسمح في كل شي على ودته م ب غ و ا ل ه ك ا م ر ا د س ي ر را كل واحد كيحتاج غال ر ا س ه الصافي هادي ا ل ح ق ي ق ة بالقوافي ما يمنيش تقول عليا ベイスをジャーフィ a か i d あああ a l ああああああ h ああああ s あああ a s i d あああああああ مع اللي بزاف اللي كيتصنعوا ا ل ب ر و ش كيلو ح ا ل أ ق و ا ل و أ م ا ل ي ك ي الشام و ا ل ب ر و ش غي دير الاموال غي صوفي غلي تشابعو آ ه أ ج ي ب د ر ع م ا شي بالحيسن بقانا و انا بحالي بحال بارفيكس ما كتبتناش العاق احنا اللي كنصرفوها و ي ل جاج قابل ا أ و ر و رحنا اللي غنصرفوها ركاكي ذارك تقول العاقم يدرام في النار كنخسروم يا وجف ي دقايق او ما كنعيقوش الحمار معك ل ب ن ك ديلي ريم ح ك ا م د ي ا ل ر ب ولا قدرتي براكيه عن د ي ر و ليك مطر ا ل د ا م بنت الناس ر ا ما باغيكش ولا غلط ا ل نار الولد ببسه ما باغيكش كانعرف ا راسي مزيان كانعرف ا شنو خاصو غنكون كبير في عينك نا ن ج ب ت اكبر ماصو عر السلطه والمال خلي الحب لبو زبال ردك شي مامنوش ماكنش ي مامن بجدير اقوى تساطه خاص تشتري اقوى تبرتشوش غامن